وَوَاعَدَ لِمُوسَى 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّتْ بِقَادَاتِ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً وَقَالَ مُوسَى لِأَخِيهِ هَارُونَ اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ وَلَمَّا جَاءَ مُوسَى لِقَاءَتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنْظُر إِلَيْهِ قَالَ لَـنْ تَرَانِي وَلَكِنْ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي فَلَمَّا تَجَلَّ رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَاعَلَهُ دَكَ وَقَرَّمُ سَائِقًا فَلَمَّا أَفَعَقَ قَالَ سُبْحَانَكَ تُبِتُ إلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ قال يا موسى إني اصطبيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين وكتبنا له في الالواح من كل شيء موعظه وتفصيلا لكل شيء فخذ هذه قوه فخذ هذه قوه قومك ياخذوا باحسنها ساريكم دار الفاتقين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 وَإِن يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَّا يُؤْمِنُوا بِهَا وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الْهُدَى لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ اتَّخَذُوهُ سَبِيلًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ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 ولما رجع موسى إلى قومه غضان أسفا قال بئس ما مِنْ من بعدي أعجلتم أمر ربكم وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجروه إليه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 إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجز المفترين والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا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 إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين عشرك كان عشرك سداد ياللي إحدى نادو وحونا كميدي هاي عشرك ينوصوا إليه نصعف سنة تفسير كقرآن ككريم كهذا افرييت من ايات د booka koobanyay ayada boqol iyo afar tan iyo labo ka مِنْ ayaa kana mid ah min suurati al-araaf ayada boqol iyo kuntum iyo sanadna wa ku agyay min suurati an نبي الله موسى الله تاريخه ليالي تاريخ واي سجى فرعون حر جنكيه هل جنكيه كلاعي ثاسوا حرني وادماتي وعكولماتي موسى إيه أنتي رومي سرعة إلا بتبادئي دبر جين لها لاجي فرعون يوحي لجري تاصوا صلاة الله في خلقه إلى هو روب يود وسبح سمت أي وحلوحي ذلك مجرمة على أقباو الزنبهية دفرقوين الدون كان السلع إلى السحرير وربه آخرنا عجب أبدا لقليهم قل كصيدة كل لماتاي مرك النور العصوبة باللافاتاي دنبنا دنبانا نبي الله موسى إلى بني إسرائيل وأورثنا القوم الذين كانوا يستلعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمّرنا ما كان يصنع في الأون وقومه وما كانوا يعرفون. الفاتحة قبل الآيات. قال كما ركب غلدا لبابلي في الأون يدفه ز إسرائيل ومتفرجين عليهم وذوونا. وأغرقنا آل فرعون وأمتم تنظرون. قال كما كونوا النوال لبجباري كونوا النوال لدبر غوياي. قال نبي الله موسى بن إسرائيل اي بدباده الناب تيكوباد وحيد لعيو وحاياه من اي مران ذات عبدايه ذات بقاح الله انتهى لو عبدايه ولي واقع ينجيه حقهودي بيه بدي لغة بدباده كما قال للم يا موسى جعلنا كما له ماليه ذات كان موسى إله قفكوا ديكوا ديكوا هذا اللباد بادييه هذا مقودين اللبابييه ولكم أيان نقول مصر واجبكوا جوغوا ولي مركزه كالابدحان يا موسى عالنا إلها كما لهم آلها أنا انتقيهم قبرنيد موسى قال إنكم قوم تجهلوا والوحين كاركوا لعضيباتهم سيديب أولوحان الله أضطرفتا إن قَالَ يديا اللَّهِ قال غير الله أبغيكم وهو فضلكم على العالم ان آدم كما أنت الدنيا كلقن اجي اذن ان اقيم بلدتي ان غنا ان رسولي النبي واي مركز ربي بايدين قيمهي ادويني بابي هي دينك اذن بد بد فرعون كانتي ما غاليه ما ترى هذا الهك لنا وصلنا تمد الله سوس خدي وحين مرينا مرش ايدو ارنتي لا ييميد لوغ سو نوقدي مصر مملكة دي نجعت على كل كان النبي الله موسى أوادي طور سين ماسى لغة على مسار مركي هربا عايزك يبقى يكون ده الديني سبحانه سخر دولة ولا نمر يا دلك يرجع قطعي قانون لغة صنيعه كا كتاب وطوارث انت لسان ده جيو موسى لسان ديو كل كان الدين في كده كان كل كان النبي الله موسى واتجى يجي ماسى وكل harumku rabbalami sardaranka khilafada marka masuulka sare uu tagayo waxa maamulka uga dambeeyaa oo fiic tafriiqii suuqoon an ama dadka muridiisa iyo diinta hirgelinteeda oo dardar me kulkan nabiyullah musa dallan dalasiyi bishannugu suu يقول ان اماني ساطور سينة كل تورد من له سينة اليوم كالك امرك قفك وديك وذلك الى اهنا لا صنرها كالك يودا انك يكسه النقدان موسى المناجات ايبا هذا فارسا انك بري اي, اي سعطه حارون وكالدردار ماي سامير عليه اللعنة فارسا انك يقام برسك شقيق اي اوحى المسكح ليمانك اوكو قادي الى اهنا لا قلع كالك ادي بي inaa iga damdu uga dibuusanay wadoga tan qolka taasiirka qofka u soo eega kandareenkiisa galo waxa ugu weyn kolka telefoonka la doon la daawanaayo iy iyo sawirrada wadnaa yumaanka inta kolka marka rabi muuminiinta uu absarihim عندها داواتي إيشه مسكعده يديدي قلبكو إيقالايا إيمانكا أكين مودي إلا عابدايا فاللغة في جوان إلا ديب اللوسم كلك هو حوني الله داووانا ساسو قلبكو إيه مسكعده إيمانكا أثيره يجالناي كلك الله قلتك ألمعورته وعافيناي وعافي عنه الله داوو قال تعالى سبيو حجري وواعدنا وأن الله ضلاناي نواعد فاعله نبي موسى إنه ماشي مادو ألا إنه كتاب سيو كل كوابله لفضه ذا ووعدنا موسى موسى وحنو كل كابله ناي ثلاثين صد ليلة هذينها وصد كذى القعدون إيش عن صوص عتوش يتألينه لهنو صد كذا وأتممناها صد كيوحانو كلما يصير مي بأشر صد كذى الحجور يسوه فتم وعاد ما يصير مي بقى تربيه نبي موسى خبيز وقته هو قبضه وكل مصر ما ماي أربعين أفرد معلمود ليلة من ليلة هنا وقال قال كأفرد كده مع تقبل أن كل واحد ماشي منو تقصمه مصادر دار ما ياره قال كمشي بقارن مع موليسين إنتو إله بره مع وقير مبدل بني آدم كا يقولي تعالوا فهو دليله ولا قد كرمنا بني آدم مرؤون كأبادي بني آدم كأوقي من بدن يهي ما أمر الله ما مرانا وحاقه الحروس بدن إذا بني آدم ما موشد إذا بني آدم ما ملكشو وحسا لن معها حتى لدنا سورة قلمها إلا إلهي بني آدم كأبو منهج من هجك إياه وبده بني آدم كاللوحه قاميه الله ما قفته ألا أؤونك أنا أبو راي أنا أنا معمولي إنا كل حاجة أنا أكون مع مولاي مأجري كل كعب بيجي إركد ليزاي إدوك ليزاي إدتك أبوري أنا أكون مع مولاي على الواحد لما منا ما مريدا كرتين أو مستوى كاوي أضافت لي عن وعلى صومري مأجري أما أنت لم تجى مأجري وأحبي قد نقود مأجري كل كأولاد بشري حلي ما كان الموبا وقال النبي صلى الله عليه وسلم ببا حيار قال موسى ويري لأخيه ولالك هارون اهوك يري اخلفني اا وكيلنا قوم هاوشي ان هيي يومدان هوغاميناي حتى دولالك يا هارون تاي وانه اذا خليفن قوثه حوله ان قمن جيرينا قبتد اول سقى بوضلبي من هو ذا مركي النبي الله موسى لسيه يسقى يرو اخي هارون هو ابصح مني لسانا فارسلهما اي ردا يصدقني إني يا غافر يكذبوا أبداً كذي درتى فرعون لا يرى مدبباً لعابنا يجيء إياه ضلال كف قادمون كل كارجاء كم أذكره بالهارون جدًا ما كسر بي سنا شبل عدوك عبد أخيك ولا لكوا أجدني حدانا لهم كل جراء خادم ماء ونجعل لكم سلطانا حوسى بهاروم على كثي إسموا النبي خسوف نجعل لكم مسولداً فلا يصلون لبعدين قرسين ميان في عار يدرك سبائاتنا أنتما إذا هذا سبائاتنا ومن يتبعكم الغالبون إذا هارون والنبي وأن الرسول أخلفني إذا وكيلنا قو في قومي خير كان بنو سرع إذا كلا شيء كده هذا إذا خلفنا قو أن مدلأ المغنا هاي مع مرقوق هل يمكنك أن تكون قوة الاجئة وأن هذا يقول حيث ما أقول لك أنه نجح وعندما أقول لك أنه يقول لك إنه بعد أن أبهان تهي ومدهنا أبهان تهي سأسوع قوة أقول لك لك أنه ولا تتبع حالون هالراعين سبيل المقصدين قصوة ديالك أن لك وما دعونا حريثا وما دعونا سنقنحيني حبانا وحكوفا لدينا بان في بغتية بربدانك وكفرية ومحاصلة هو هو دولار رايز سكايلان هذا مسؤول أو سينة كوكو ورعيزي دردار النواك نبي الله موسى وصيداقيني وقدر دردار مماشي اللقرب اللاميتك ولما قرت شاء موسى نبي موسى او يمي ميقاتنا مي الله وقتنا نوقفنا ترتيب ويميت هذول ماشي يميت ولا هذا البادعي وكلمه مصوح على هذا الليل خبه خبي لي والله هذا الليل مركو وركي اي با مقله بدنا وما بتث قلت موسى قيمك بدنا ايوه يا روبي اسقي با وركي اي با مقلسا قال وحني النبي مسيري خبي يا ربي اني جرب بجيو عليني يتوس انظر انك ضيمود إليك أريع وركع المغلعي نبيك نكتعي خسولك نكتعي خيرك درج سعي أنا كعائي مرود كعائي توس قال إبوي نوح يري لانتراني يقول أركي ماشي دمك كل ككلمة تولانتراني قف إشقي هيسكو قب أديك لم تراني وأغارة آل وائل كل خير بقفة وجهك أودي جيت وإقباله عودا بيا ومتى عصيانك قيام اللو إقبال يبيري سبحانه كلا إنهم الربهم يومئذ إلا ما هجوون ثم إنهم لصاروا الجحيح إلى واقع إجابنا مرك أنت الله ما يسرع سعيني لغون يعني أرق أبي وجلنا ذم ركى مسودة قد يبكر شيئا قيب توضا بيس هو على سوء قيب تكوب هذا جلنا يكمل الله طواني عمد أنتي يبادكي يبيها يبالعنتي المها لي جايو قيبت اللبادني وقيب وقيب يا وقيبت الليا بنهلو جنيه أي رب أورنايا وعناري نسيا وحكاف عن مجنسيا خبي محاكفي عن وحل عليكم رضواني فلا أصطل عليكم أبدا كل كم ركى ورضوان من الله أخبر سورة طوبة أيين مردون إن شاء الله قل كي لقى شيكا يجندا وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها أنهار خالدين فيها ومساكن طيبة وخضواننا الله أكبر بالنسي هذه لا يخضل سندا كاقيم بلن سبب توحوي سندا وح مخلوق أول أميوي لكن خضاء الله وصفة من شفاته حتى وجل ترجل اللبادو اراجا دوغو دمبايسانا ان نظرو الى وجه الكريم كل كان نبي الله موسى وحل دمعه وحي اوغو دمبايو دمعي الا وجها غيتو سيبو يري اي بوخو يري لان تراني اذا لان النبي موسى لوغو يري اي ارغو قصدي لو ديري لمنه صوره قلمه محامي كرتبي فحمه تنبيكا فحمه تنبيكا اديق موسى لوغو نحم حاجه حدانسو كان مجيوات بابايسا وصدق الله في قوله لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار هو اللطيف الخبيب ملا أركي كرباء تمر الله مروا لبابايا كل كان قلحي نبي الله الموسى هو اللقنعي وعلى يري جبل كان ينقب الله نتورسينا لكن سغن ما لقى حي شو في ذي لقى حدو واتك يستأرجي يا أفنو واديك حدود لقى حي حميل وياه قبر يبدر نخدرنا قوس أذيف ثنا هي إذا أرجلا أنت نعم موصلوك ضمن ما ودبوسنا قلها ماشان ملي بالوارك وما أدويه زودن لا ملي بالوارك ما حد للوارك دونا في الجنة ما جاسان ملي حلوارك كراه وصدق له في قوله وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ولكن هيا أشياء انظر موسى وعده إلى الجبل بالبور تغفيره فإن استقر الجبل حتى يبورت سبنات المكانه ما أشياء قطال حتى يكسيت له فسوف دبدا بعد تراني أذيغاني أركيته فلما قلت تجلأه يسوفيدي ربه موسى ربكي الجبل طورسين بورتي كعله إب بورتي وحكيالي دك المدخي غمي أشيد مي موسى هذارك لقيه وح كل إنتي ما في اللاتي وخرم موسى موسى وابعي ساقني سوق رامي ساقق ومركلون نفبحه نحن دتين وحكاوي وتنكى جلوس عنقادي كريم أيادلك ولنتي بيفن عمي لي وابعدي قرآن بالليل ايقان السوق الرحمي قدر هذو موسى تعبانها اي رب مجيرك مجريك لما انك فلما غورتي وافاض موسى مجير سدي ايو قال سدن خري سبحانك اله ابلان بدنيذا وانك في الميل بانك بعيود واني لقايها بان فايستوي وعني سوره جرين كل ك سبحانك اله ابلان بدنيذا تبت كنقدي طلب قالك إيه قندعانك وعيساوه إليك هذيك إيبا أنكو النخضي وأنا أول المؤمنين وما دي مركة أولا نوراد بادو إسرائيل مؤمن موسى كوريا يمجرين ورنتيسا وأنا أول المؤمنين إنتك الرميسي من هذه الأمة بانو إسرائيل كميدا أي أن ننكي كواباد عيوه سيدان مركو أصدان حري طلب كينا كالنخضي أي أن لقن قال إيبا وغرياء موسى لاش بقدر قال يقول دالبنسي أول باب وع والبكوس ما يا موسى هو إني أنا قال الله استطفيت كقدرتي قدني ذبصرك من تكن القوة ذا مكاد دور سلام كقدرتى وحذب سر ينسكلا إيا مخلوق على أن كاد دورتي وأكون فلان إني أنا قال الله يا استطفيت كقدرتي الناس قوم إديني كي ما كاد دورتي تورسلي مخلوقك أنا في رسالة يريد أن يكونوا مرحباً أن رسول كابيغي أن نبي كابيغي أن كلم الله كابيغي أن وحيكو كدهجي أن شريكو أن أمك انتسيك على مساري هكذا وضي كلامي هذا أنك لاحظ ليس محاك هو فخذ موسى قاذه ما أتيتك أري ما أقيمك بدنك سيييي ورشدي يا رسول ماذي يا كلم الله أنت قاذه وكل من الشاكرين أنت أنا بلغ لك بيه واحد نقطة بس ابن يعملين كأوسيين كم هدية إيه هنقلتها جيس ما كان محسون كيف الله قال إنت ما كان يدعدي كده كتاب الله له موسى في الوح روح من كل شيء وح لو بهذو لقنا حقي حكومتك حقي يمكن ميل التوراة دليها ايان ابو دغيبن كتبنا اراك الى اخبار دغيب سبحانه عز وجل حديث الرسول كما هويري صدق باي دغ انتي سو كسميه MIDI كتب التورات بيده توراة لله دغ انتي سو كدغي سلبا وخلق آدم بيده انتي شو آدم كو ابوري وصبر ان انو كنلو كلامه اي دغ انتي أبوري إبليس ماكو سجودا دير المعلو دي يري يا إبليسو ما منعك أن تسجود لما خلقته بيدي أنا قامها يا كومي وغرس الجنة عدن بيدي جنة عدن ملاكو يا لنا أبق عندي سوق أبوري كأنتي سجايقان والكيسة واصح كنتي وآمن كأنتي أبرو ميني وحنو روميني سدو أبق عندي سأوادو بغير تمثيل ان لا غو نا ولا تغيير ان غ عن مما كبدلين ولا تشبيه ان غ ما هو كسينين ولا تعظيلا كعن تشك شيئا لين غن سبحانه عز وجل وكتبنا وادقني له موسى في اللوح اللوحي الغده من كل شيء وحل ارك ايديك اي عباد بني اسرائيل موعده وان لوانيان او دقني يا وتفسيلا لكل شيء وعلى عركة إذن كيلا كلابك لغة هذه الدينة اللي عدير عركة إلى وعين فخذها خورتا خوريا موسى قال دينة بقوة عف كلمة بقوة قيني قال إليها حقو قال شهد وعوه سيد أنه قال مسلمين وضعيفة وطيسرها اللقوع أما إقاملة أما باسابورك حبري على الورقة أحكمت أن لفرينك معلومات بينو دونته كجوغنا و هي محرمه وان كانا و هي حلال انا وان كانا و هي كوها انا وان فري حرامتي بينو حرام لي مووكناي كدوسن ماينو حراشي بينو غرناينا خكن عماينو اجم بقوه و ها وي حقي اد انت لو قاط سمعني اد وا ما هي و حق عمل فخ يدك كل كانه دينتي روميسيد وإنا يتهدين عظا قلبي جات كرم ما يشتكى في ماها إن الأحكام تهدي بريت وحنو حرام كافي ماها إن أذكر دغنت اللجام المرمو هذه كلوح على صوبها يا بني بن إسرائيل الجيرى مثلا الذين حملوا طورات ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا ليس مثلا القوم الذين كذبوا دايات الله والله لا يهدي القوم الظالمين كل كر ان لو قاما فلين بقوه اي كتاب كي لو دغمو هذيك موسى هو قاد لما كو قادي او عزيمه يددان يا كرتي يا درييهيد اد كو قادي وا امر كا. قومك دكان بني اسرائيل الدين تفر يأخذوها حقهن لا احسنها ونا كده كديكت بيسحني اسمه تضليلك أحسن هو يا عزائم تي قصدك شو قصد الى الى اديان ما ونا كده ولا سيما إن إسرائيل وعين تدبهم تي لكميسنا يا مدفة ربنا ماسكح ليمانك بلغت ديلي تطني مدودي أيدي ما تي كلك هو أمر قوما كفر يأخذوها قاتم بحسنها الوعدان ما توراد كلك أسار ربي يرسه أريكم وإذن تصيدونا ذال الفاسقين كويف الله ويدار تودي هذا فرعون يدد كيسي ويدار الدنيا تاي isin kaaba galadi milkiina iyo kuwaana gacanta ku dhigay kolkii kuwan laga bixiyay sunidow nabad iyo ayi umbabaad nigu saare dad aan laakiin dalki waxa laga yahay haday tahay daarul fasiqin fil aakhira jahannam wuu watee dibnuu هذه كتاب كي بلغم مارمو قوانيني هي أرسل فاسقين بدل النخلة كل كفلاجو هم تلك بحسن النخلة نر بل كل كأنت فاسقين نقصة الدين تقول غني ويدا لبعلاش فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بحسنها شوريكم دار الفاسقين فكدين تكبحها وأذن تصدقنا ماش الوجو تلقينه هو عدنا وبلني موسى النبي موسى ثلاثين صدما ليلة هبينا فطممنها وحنقول ما يصير ماي عشرين فطما وحب حزمي من ذات ربه نبي موسى ربيه هو قرتي أربعين أفردا بوك حزمي ليلة هبينا وقال يحيي رموسى إحنا <تصفيق> وموسى أم بضحايا في أخيه ولألك هارونها أخلفني إذا بدنا في قومي خير كان كذا شيء هذا ما ملكهذي أذى قوسي سواد قبل ما جري فنكي بوكو وناجي واسلي وحنا وناجي واسلا أحب الربيع وحنا وناجي ولا تطبيح النراعي سبيل المفسدين أصو ذيالك وضد هذا الراعي ولما جرت جاء موسى لي لبقتنا بلنكن نقدركي وقت يانق قبلني ولا يم تورسينا أو قال موسى يري خد يا رب اني قربك اليوم اريني ايتوسي انظروا عندي مولا فليك هذه يا رب قال ابن ووجه يري لن تراني يا ركي ولكن هيا انظر وانظرتا الى الجبل فترى ان استقر الجبل بورتي هذا سكناته مكانه ما جاء دار وكيلد وكبسيال فسوف يدن بعد تراني اني اركي دندا لما غرت و تجلى ربه موسى ربك يسوفي داي الجبل بورته يعاله بورتي واعي نقطاي يكان متبور بورتي وخر موسى وداعي سعقا إساو قرعمي فلما قرتئ أفاق موسى مهيرس داي قال قال يري سبحانك ابو عبلا بابندا أنيك سعيبه من البنك الدعي وافوذا داي فبتو الله النقضي إليك هذه الله أياكو النقضي وأنا أنيك أنا أول المؤمنين انتا كورو مايسا ومدان كاميدا ايا منكيكو داداهي قال ابانا وحو يري يا موسى موسى ويني اني ايبا استفيتو كاكو على الناس دادك دوشيسان كاك دورتاي اذا الالكي بالرسالاتي ديري لا انكو ديراي بانكو لا دورتاي وبي كلامي خدلد انكو لا هدلي بانكو لا دورتاي فخوذ موسى قادو ما وحا نعمدها انا تيتو كاكو سيي وكن شاكيرا الهامدكم هديان لغو إنت إبهما حديثة كاملة وكتبنا دقني يفو موسى في الالواحي روح قده دمحانه قد دقني من كل شيء وحلو باهدا إذيلك موئضة واني إيهو تفصيلا كلا دقني بكل شيء وحلو باهدا إذيلك إلا كلا دقني كل قاسى ربي يرفا خدها وحلان قادوا بقوة عزيمية دادالية قاسة إلا مال مريو عقامت اللي فليا للربا وأمر قومك حركة كداراتينافور واحد فرتة إني مل ماريا يأخذ حقا بأحسنها ونقيذ البدن قعزمتي يقصدك حقا يا يخصدي يقل دايسو كواري جيسن شوريكم ويلنتوسين دانا يا الفاسقين كويدين كو تكبرحي أقلضوذي أدن أو في الآن يدك يسيا كوا تفاسقينها بدال لجوره جي تاريخ إنك الله ينسيك او سوريكم دار الفاسقين في الاخره جهنم لا يدين تسدون صافري عن اياتي الذين يتكبر اد اياتك و دغيشا واخو يا ايمانك مرك اي حق العرضية امه لو شهو اسبابها جيرت مانع انه قون كرت او قفقي او حق اركا يو موقدو كلي انقري كبير با لمروان كبير با وارهيا او حق او واركا وماذا حكيته أقول سيدوه كان وحالا ميدا الغفلة والجهل أقول الله هان إياه دو قفقي موقي هاي سيدوه كان التقليد حدو بلات بصعود حيريا لكن هروك بابو قديمة تقليد كانت قفقي واعناك بطينا هيا جهل هي حقي او عضو موقانا يوهريال قال تعالى فبوحو يريسا أصرد وحا أنك جهدين أيا عن آياتي أنا قال الله آياتي وحا أنك جهدين أيا وأن فميني وهي الذين أرداشا يتكبرون اسكوين حقا في الأرض القديس أي أسو كبرين بغير الحق جد الأنت وجد الأنت وحاو يكبرك شقا مخلوق واصفا من صفات الخالق عز وجل وله الكبرياء في سماوات والارض. الكاسى حديث قدسيا العظمة إزاري والكبرياء في الداري. فمن نازعني فيهما قصمته ولأوباري هذا ما هي كبري أذكره لبدأ في قوة وفيك أمهذا انتان مجهود جيانا وابينينو إذن كبريك الشقم مخلوق معا هذه البشر سيباد كبريتا أسلخ عباد اللودي وحلقه أول و هذا هو مصير كاقيد بغتة الدهير النقاسة يدنقون وما بين ذلك حاملوا عادرة مسكول نور باطة على هذا الحال بقجرة سيد كبرتا محا كبركاق قلي مدد هذا النوع شاين مسكول النور أسلنا وحسا لك أفوري فنو الكبر لله عز وجل هذا لماذا أقول الذين يتكبرون إسوأينا في الأرض لكا بغير الحق جدلان كواس أناك جيدين أيهاب كنت أرسول كنا يري سنة مقالا يلا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من كبر خردل عصول حوث كمنه بحياة بحورك أمسيرك داس غانان حبة ديار مركو دوليه ومركو عداده وكودات شمبرتها انتو اقتدوه مجيدي كنت انت لأك o kibira qofka qalbiga ku jira jidka jannar kii ei kana muuqo way iimaam baan ku jirina oo kalkood iimaankiiba no odiire halka jannada muuminba loogu tala galay isla muuminma alladina yatakaburuna fil ardh bighi haq diglaan sulmaan tabarak e, wa igara e, wadai mutakabbirin taarkan kull ay afariya tan keya boqolka wixii mucjiza qudratullah ayatan kulli wada arkan. لا يؤمنوا يتخذوه سبيلاً بيك يتخذوه هو دل حق سبب قوامنا لذلك سببك, سببك وعوه لأنهم متكبرين يكذبوا بانياً في آياتنا أنك على آياتك النجيبين بانياً كل الكبر والتكذيب وكانوا وعين نغدين عنها آياتك غافلين كوامو كلك الجحلي إيا بانياً إي كبر ارما حق ددك كهورتاكا كو واسا اوغوبدان كل كاسا ربي يري سبحانه والذين اوحى فذبوا بيني داياتنا اياكن نغ بيني يجمع ايه يوم كون كونيلا اركي نولكي كون معجزات كا النبياء الشلغايري كوي وحي منزلها منزل ايركا كيم كون لقاء الاخره اخرا لكل مده بيني اي ريدا متنا وكوننا ترابا يا لك بعيد وحجارك دم بيا ملك وعيري حبيضة أعمالهم عمل يالك وليهم بابا عمل كيهم ما واكلوا إقابايو هذا يوحمر وصل هاين إبرو كلكا سر رب يجري هل يجعونا من الأذى المريء إلا ما مهان وأكل أي كانوا في الدنيا كوه هذا يعملونك كو وصل هايو إذا كبرجا يا جالجا يا تغليكا أريما سقفنا حقه وجله بلوية لكورتاقا فأصرف واجهدين أيها عن آياتي آياتي الذين وعا يتكبرون إشوينين أيها فلارد ركا قميسا تغير الحق جدلان يوم كبير سقولا وإياروها دياركا كل آيات آيات الأرك إذا إلك لا يؤمنوا همين بها آياتي وإياروها دياركا سبيل الرشد دي توسنان تووضاد هذا لا يتخذوه ودادا توسان كما يشان سبيل وضعه قادا ويقول أغمان او ويرو هذا الاركان سبيل الغي بعد ان ما ودده يهلي يا الله هذا الاركان يتخذوه وحيكي لنا سبيلا وده يهلي كسببك واعوي لأنهم بصبع أنهم يجا إنه يكذبوا بانية يا آياتنا أنك الله آياتك نجيبي بانية وهو كانون نغذين أنها آياتك رافلينك وموت كفي كو فكيري بس كعب يمانك بآنا نكوحي والذين وحى كذبوا بانية يا أياتنا أيات كالنقا بينيي واللقاء الآخرة آخرة لكل مدهة بينيي حبطت قوضتي أعمالهم عمليالك وذي هوبت وقفك إن عمالك سلقى ثوابي إمان بأسرد مثل الذين كفروا أعمالهم كغماد اشتدد به الريح في يوم عاصف والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه ضمان ما حتى إذا جاءوا لم يجدوا سيئة فقدمنا الى ما عملوا من عمل فجاءنا وهباء منصورة اذا حفظت اعمالهم احماشه وهباء الايمان بلغوا اي هل يجنوا ما لا بالمرئ الا ما شيماءه واكل كانوا في الدنيا اديه كو اان جيرين يعملون كو من التكبر والتكذيب والغفله عن ايات الله الى ايات ليس يغكبر اللهم غادوا ان بلغوا بالمرئ واتخذ قوم مُوسَى اياك قواعد بها ين جار له ووصولك الضلالك يا بايد نوشغان سبدت قصه موسى قوني. نبي الله موسى في ثوكن شي جوجا ايا رد نوشغان يا موسى ان بدفتنا قومك من بعدك ولا ka soo dhaxday nabiyuu Ilaahay Muuse u jog. Halkee bu kasoortay isaga koroon? In figna tahda la soo sheegay khariimatu alfitna xumo dambaasoo galaya tuur ah wixii ma isla yeen. Mujiga samada uga tinay. Mahruunno gundoona noo alfitna إشفعوا إنك أنت دبيسى ما يلويب تلا يدبيجي حارون ألا يا قوم إنما فقتم به وإن ربكم الرحمن فتصيئون واطعمري كنا ملكو العمل يديكوا ليس قديسي سميء أيوجي هذا إلهكم وإله موسى فنسيء موسى الرمي هذا إلهكم وإله موسى وإله حارون قموزا درين لماذا حارون قابط بتجيء وحنين يا قوم إنما فتنتم به وإنا ربكم الرحمن فاتبعوني أنا حلقي اللي يجدتك إراعا وأطيعوا كلكم موسى دارين هاروم وحييني هذا إلهكم وإله موسى موسى مقر يقوله هاروم داك لو مادك وعلا واللليل. اللي إلي وعلا الجنح سبي ويجب أن تدبك إلا إسكوا وراجيين بحقر الله قدو القرطين إلا أن تدبكوا وإسكوا إراقا إياه كلكوا إراقا إلاك دابين إراقا إياه وخوة واشن في دي دابا سوده كوها هم ذكي يا جاري نبي محسن فساو غير että مركم مغلي و هيدي هذا صوت الفتنه نو هذه ما هي ديما عقد عربه ما تكين هذا هركه كنداتون كتهغي و هان ما جيرين كل صوت الفتنه اكي فتنه لوام مغلي لكن نوع الفتنه ايما من حين وهو يا شيء قومه موسى نبي موسى قالته كذا الشيء بانو اسرائيل من بعده حدوثه كذلك من حوليهم وقال الله الذي صدعه فرعون وكربحه اي فرعون هي كربحين بانو اسرائيل وحقوبه اقمي وقال بانو اسرائيل اي اراس قبان ناقيه بانو اسرائيل فرعون الله بان ناقيه فرعون قمطيه الاهظلي اراس بان قبنا دهب كان عاريه نقول دهب كان عاريه ايسان وان ذهب مراي كل كاس الذهب بيع عليه يستن هبن كاس اروز كانه باهي دبلو مايلين نكان طولك اعدار ضعيف ووسو قبالي وون يدا كان نواصور لعادن اولاد لون بيي نواكهن ان كو دقهن حلال كان ذهب و و قال قلت أنتوا قضي قلت أنتوا سفا بدعنت الله أكينها أي أكوش بي ديبوا صبح فاتخاذ وحياشي قوم موسى نبي موسى قال الله من بعده موسى تجدي شيء كذا من حرينهم من الله إن أقه قبل غجلا ديبي ولد البقرون نفسك لديك ودبي جسدا إناشي ليس كنت ابتلى أي تبرح أجيب العلماء دلائين قاروحي لائين، وأكل بابلوها. دي بالله كي توضع فيكين ولود لائين. طب أيش الأفكار كذا شيء توضعينك بحلي؟ أنت عصعفوا الله خوار ولكن تاسوا ودردر نسك لدردري أنت غبارا ليس كدلكاني. دي الخنول غبار. أولا عجل باللجع لكن صورة الله سمايو. ما جاء دا صورة لجيرة. لا إله إلا الله كي صورة الليّرة اجمع اللي, اللي صورة ولد البقر المذكر جسدنا وحا مركز ينفكو جرين شرين دربية جسد اللي ميّرة جرمي بأني وحين جسد إذا ما نسينا إنه زل النقضي وحاكدا بيش له خواه أدخي اللو دول أدخي جيلا شقابا الليّرة كأريقنا طي عربا الليّرة أدخي اللو دول كل كلك الوهن شاقي بال فتنا ميشة له قوار عله كل كجمودك متخده ان اذن كشقيسين يا مانك عقل جنا اد باتش فالحمادي ار وحكوفي لي ان يلهذا وحن اننا هورتنا لوو سمييهي ان نلحد ليني سيبنا لوقد جنا اركا ما شقي مكاس لا يكلمهم انه لي ياه رب يغلق <تصفيق> كل هذا ولا سبيلا، وسندت كحنونيني، اتخذوه بذقيب اللقيشين، وكانوا وحي نغذن، وانمينك وكوكردرن، أرنتي سمين، ولما جرت سقطة حدو اللي صقين إنكاري لعلي لباباي، ولما جرت سقطة اللقيدي في أيديهم كمجالك هذا خسارة، يا اللجو يا اللوجري، أو <تصفيق> ولما قرث سوق الذري في ايدهم قمعيال كوده خساره لوكدي قمع ري دوه او يقف كمركو انكارو كدخو ساخر يا دوم بسياغو حمارو كدغا او ور او انهم الى قيني قبلوا باد يوده ايي أي مركا نقدين توب حيرازن لا ان يرحمنا ربنا حدوس ربكنا لنا حريسا او يغفر لنا و بدافين لن نكون نوحا نينا من الخاسرين هو ذاع بكعب كود باي سدنا العدي فتخذ قوم موسى نيموسى فهم كي يعيش من بعده حدوث لك من حليهم بالله إن جاه قبل حليهم أي عجل دب كي يشل جسدا جل له خوار عياة ألم يرو موهين جاد باسكودا أنه دب جانسا لا يكلمهم لحد لي يهديهم سنين سبيلاً جد اعتقدوهم بيه بيه كاللياشا وكانوا واعينهم ظالمينكو وكو قردران أريمتك وشركي بيه سميين ولما قرت السوقت في أيديهم دعم هذا دا خسار اللقور فينا قلتا غيتان ويورقوا أغادهم أنهم يقعيني قبلوا اللومان أي قالوه إغادهم فإن لأ لم يلحمنا ربنا ربنا ندوسا نون حريسا ويغفر لنا وسنودا مدافن لأن نكوننا ان وهنا من الخاسرين قوات عقب كو الضيوع كل كان نبي الله موسى صلوه وبارك ولما قرت رجع موسى الى المشي بعبه كورجليه وكيري ان قد فتن قومك من بادك فضل الله موسى من هل كبو wa arayulkudandayeshogoo guhaad iyo ummad dhuunta jooga asifan ciiran yaysan waxa sameeyeen ayuu qala wuxuu nabi muusahuduhu mid akhdibii qolugu wareegsan yahay ayuu yiri bi sama shayba basiyee balal من kharaf tumuni igar qadal martena min baad yahadan degay ka qadal وحيربان ذينكا مغنى أعاجلتم مدك دكتين امر ربكم خبقين أمركم مياد كدك دكتينو مدداً أبلجري كتابك إذنكم مغنى مياد الشقو ويدان وعلى القرى الواحى وأقول الله ذي النبي موسى بني آدم ونقضي كتابك اللسوسي أيو حقه وطوري واجه اللوحي واخده وحو قبطي برأس أخيه هارون أسوسكو إنه موسى جيله هارون إليه حجز وأنتم صار دفتي أيون ربا أنتم ما كسر لكم ترى الورجيو حقك كلا طورو قير لواء معه كل كهارون أغلي سياح مجي سارت أعوي اللبل أولع لها أنا وحكد عيان وحلا جمهم أرمانة كف عروضي اللي غير كل كهارون أغلي سياح مجي سارت أعوي اللبل أولع لها أنا وحكد عيان عروضي خبرت ايجار كهين يوم اول الفيش ايش قول يسقوا ابو ولكن خبرته الله لوح موسى قال ان عريس بدن هارون بالله موسى كير أمه ان القوم دت كان بني اسرائيل استضعفوني واجي السلام وقال قال كنت هجاد جوكتي وحالهم ديقن كريم اني خوره والي جن صد أني قابل لي سكين وكادوا واسجن يقتلونني إن يدي لا يد كل كأنا شل إيجاساس ولد مركاد مانتي يجي أقول دركي إما قبته فأني أقول فرحين فلا تسميت هفرح قلين بيعني هارونا دنيدي على إن دنيدي لا يسو ألا أدا أرجع لأني أدق يقلبوا على حكوفرح قلين ولا تعلني حني إيا مع القوم الدفن من جراك هيجاب يمكن لمجرين أضل منا سوى حلووغان عما في حمد موسى قصى عربي باتيس مبي حيبو سيداية النبي موسى يري ربي يا ربي حميق ربي يو اغفرلي والعالك هو اكفو زازي وانك ديري بجاري عربي عذيقان لقاب بلي اله و اله و الاخيه والعالك هنا حدو عقبو سرسة مليييي و ارمتكس عذي اسنو داف و ادخلنا اننا قلي في رحمتك اذيق الله ان حريست هذا القديم هذا الناقلي وانت اذي أرحم الراحمين سواك الكواكب مركه يبلك توصل ايثو سفه من صفاتي ككود قبص نبي موسى مركو الى دنبدافك ويديناي وهو قتوصلي وانت ارحم الراحمين ان حاريسه تاله كل حاريس بدن ان يوالك قول ديبي كما إن الذين اتخذوا شيء العجله ديبي شيء وحا قاردونا الله عراء من ربهم رب يقول حقي أي عراء ايمانيسا وذلة درحوما في الحياة الليل القدهد الدنياه يحوطيسا أيه كو قاردونا واقلا بيدينيقا سمايساتي وكذلك نجد المفتري وعلى وحيد بيانون تهو حنزين شاك الله ندا أو حنجرين أتشتيد ودان صاحبنا خونس كل شيء يشتريه ودان كنيا اللي وحنا كمدح إن لا يرى درواية دلو يقري وقف كل نبتة نغانا حتى من الدوار نغانا واجية كوم وعاقم يالي يشتريه إن يرى تدل <تصفيق> بحية واجية وهذا يخوان الباح نغانا هذا يخوان ندب نغانا يشتريه يعني وحنا كمدح إلى يا عبد عبدالقادر إلى قرآن فسا كريم فأو حكو يري إلا تبديل لخلق الله إلا هاي أمك سوح بدالي كرام مجره إلا لبدالي كرنا ذلك الدين القيم إنت تصواتا ولكن أكثر الناس لا يحظمون تذكب أقول كيف سدئة سقاشا الحقيقة ذا دي دم إلا أنت أمي هذا السلطان إلا دم دم دم دم مع دين كرام إلا نظر كل عم دم دم دم دم دم البحذين مسوب بنكران، فكيف إن خروج النار مرنا أدروان نغضب من اللي بحرنا سمير نغضب، خرافات كاسوكلة، او متنك لون تكذولا، ميداير أذوقي سيهفرسي، أنا قاعد ينكر يسب نقول إذا أنا رأب كدل ماي بريكات شو كان سنيس، أي مال إنك هاي، إدجك أستغني دين، لحدين مسوم مري وامري أنا واقف. ما كسيدي وحدين لهين أو على الغشة كي تنا ريبا ليمسك قرابو أظاظة ولا صبا كريان قفوق قالوا كذلك يمد مغري ما سيظف مثلاً ما كلك أبيت لا أبو صنع وينعان الغشبة وأنا خمس الفواصح حلي حرب وألقد dile مثلاً قرابلا الناي أروج أنا ولا دشاي يحب لا ورابلا نقضي نفاق نقضي شمبير وكذلك نجي المفتري أيدع ورائي وعلى وحيد حقيقه لك انا شمبر لو واشينبر صدنا وادد دغا واد دغا انا قالو قدر من كرم مجد ورا بعدا مجد لبحيو في مجد شمبر يا قال عبد القادر ما الحجر شيخ قضي الله عنه بارضاه عاجل هذو ماشي شمبره تايلو غيرا وكدا علمي شيخ تلوه قرابه ما والا ولقد كرمنا بني ادم وشيخ كجله وعالم من علماء المسلمين شمبر مركه لو شيخ شيخي ولو دلهي إن أنا أشمر إليه كلام بجيره لكن شيخ، وحشمك بكان عيريونك على الله شيخي طلم الله شيخ إن الذين اتخذوا العيلة فينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك سيداكوا عن لود الله يجدب ألاك شيخي أي نجيكو أفا المرندو المفترين الجميع المفترين وحبينتوا منا إي حقائق ببدلائي وحسنوا ياهك ببدلائيو والذين أرداشا حمينو صنايا السيئات حمان جال ثم كالقذالنا صابوا من بعدها إلهو حنوفره توبة الله بدا ديباب قف النوع كاستضحان نخضو وعلى ورحي قف إبني آدم كالقالة توبة كوي دنبي عن توبة لحين مجد كوائي أركان عركان ماقان ما دنبي عن لقى توبة كاني كريم بعجلو مجدو دنبي إليك توبة كوي كفري بعد دنبيه كوان شرك شركي قينا قل كفروا إيانتهو تغفر له ما قد فلا لا فإن أنت فلا إلا على ظالم كل كارج والذين دتكم همرو السيئات، ثم يرسل مني ثم كجلال من بعدها أنت حمانتي أن تسمعي ومن وأمن حجر إن ربك الذي قربها من بعدها توبة كجلال لغفور الرحيم، قال قَالَ رَسُولُكَ نَجِيرٌ وَالتَّوْبَةُ قبلها مَعَ جَمْلَهَا تَوْبَةُ وَعِيَاضَ وِحِكُورِيِّ كُلَّ كَالْإِلَامِ رَكَاتِ أدرك ربعي أدرك ريا معاتي لا تني وإد أدرك نقصي ركوب على يأذاب قارية دبس عسكرة وحيل لقط ثوبتك يدي دبل أيشوا عزتو هنا إن سوحتها يوم بلودها هي أي ثوبك رونتها كل ك الله موسى كل ك عردي دايسه صين لوحدي لاوروري معها ولا غورتي سكت سكتة موسى عن موسى النبي موسى حجي الغضب عردي حتى كعديسي أيوا أخذنا الوح واحد واجعفتيك هذا أي نسخة إلا وريجيو وفي النسختها لاحنا وحاكوا قرنا كذا هذا كذا هانون يا ورحمت النحري الذين دت هم يجا لربهم لا لربهم خد جودرتي يرحبون الله عبسانايا تبادر مركي عرنت والكمر أيشوا نبي الله موسى وصال نخذي مركوا حلوب هذا مرلا بعد خيارين قروريو تودوا تنيشي العدلو يوفي عنهم اي يسكو دوي اسغي تو دواتن كي وا تورسين لوغ نوخداي وها لوغ نوخداي رب سبحانه وعزه وجل اللي قليمو قفكي كودا سبين خيرو كل كا غريب نم تملك اخيارتا النبي موسى راهي ماشي بمركا يتاك اس النبي موسى الله توق ما غلى الى انه يجي لهادلك اي يرادي يا من اللكحه <سؤال> نرى الله <سؤال> الجار فقت يا دو موسى غليم كل كي هذل كي ايبن مغلين دا يرادي موسى وحنلو ورما انو ايبن يا كورمين مينو انو وجهي شي ارقن موغي فارين كل ايه عبشاء القديمة يوحي يا رب لو فيت اهلكتهم من قبل وإياي فات كان كلك يدي بك عابوده يبا ما ادهل اقين هذا هذي هذا الحنقاركوز يرادين من هذا النوع باب يسوي ايه الله يسيد ايه ايه هذا ما يسيد معناها سيب بنيو شاير اللي اقول نقونا ماركي طبعا تنكي كده قيسين ماشي ان لقوب باب ايه وصحكيات قيسين لليه كلك ماشي كلنا قد مارك فات كان ايه اللي نولي شد حبري هدوده واقع ايه ايه اللوكاك عيه واختار موسى موسى وحود دارتي قومه من قومه قلدو كاداشي سبعينة تضباتا فجولا نيالا لميقاتنا انك الله وقتك نيطورسينا ايه دارتي كنكي وركي ابا مغليلي قفل فلما قرتي اخاذاتهم ايقبطي الرجفة قريرك ايه قال موسييري خب يا ربي هنيقا ربكي ايه لو سيته داد ربتي اهلكتهم واحد الاغلهي من قبل هذا كهو. كل عابود أيام وإيه إيه إيه وهذا كو كل كي دي بي غا ابو داين با نادن حلاج و اي اي انيغ موسان مدواجه حلاج ليه اتوبلكونا ايبا من وحدنوا حلاج ايسا في ما وحي فعلت شفاهو ضفل اليسميه وهذا كان كما نتجل فظلات كي انجا ان وجهه قدل بنكمان الرعن من باق نعس غيري كل كان وح غلين اي علمي اغلقو في الله هذا الحماك سوفكتي مياثنو قبانيساو اتو الليكونا او حدنوها لاجيسا بما وحاو فعلا شفها تفلاليسا ميان منا انك انك ندى انهي هي ما هي ارنطان نقو سمايسا الا فدنتك اذيك ايبا اجيربك اقوي اختبارو تضيلو ايبا وها اللو ميسا بهافر سببت من روحا تساو تشاو انا دلو ميسيدو انتي وتهدي وادها من روحا Taxa u tunti, inadhan unisit, ukolka hita jada, iħalla bida, la bada vaqabahagia, katarka, anta aziga kherijätä, aja u eri anta adiga besa, aja u eri juna, la la hanna mamula, fawu fillena, anta aziga xaribuhan inta u għadavta, uu u badana لا مرخوتو غينا ولو لولي ولما قرتي رجع موسى او اللبطي الى قومه او صو اللبطي فالبان ايسا قو عرئيسا اصفا تيران ييسا ايو قال موسى يري بيسا ما شايفا باطلة ادخلبتموني اقرأ كذال مرتين من بعد حتى انت اقرأ كذال اعجلتم الدكدكتين عمر ربكم خبجين امر كيسا اكددكتين دك والقاوحوتو ري موسى على الوحى اللوحيالخي واخلا موسى وح من رأس أخيه وللقي سارون مضيحيس يجره إستقام موسى جيده يا وحارون إليه إلى موسى عقس ووصود ويسي خالك القاسى هارون يري ابن أمه ويضا إيجار كدو إن القوم الثدقان استلعفوني وأي ريسه وكادوه حيثي يقتلونني من يدي لأيان فلا تسمي هفرح قالين بياني الأعداء على اليال هايقون فرح قالين ويقون فرعيانوح اللورانا يا Shalana anna kun alla orta kun alla mantana voila kivadilla, kolke aarun, danki musanamajiro, danki kunsi ja kavil kanamajiro, voila sijalni haieri, maalquomidella jiri, a valimena garder sali, kolle tanti ja abujaieni lamida, haiga dekin lamid maai, voila sihadlaa, kala musaieri, rabbi a rabbi, aniga rabbi gayo, kuvirli idamida, voila achi, voila kainouda, voa tuxinna allaunakali. في رحمتك نعريس هذا الجزء هذا وأنت هذه الله كليا أي أرحم الراحمين أنت النعريسة ومن النعريس بدل إن الذين أردى أتخذوا العجلة دي بإله المعبد كياشي سينالهم فهجار دونا غضب عرب من ربهم فبيقول حقي ذي عرض وقائم دونا وذلة فرحني سحريرنا في حياتنا الجزء هذا أي هو إيمان دونا الدنيا هوا سيدا walla garna aya suulaaladoodi wa kedaarika sida kuwa dibiga allah ku sheegay aragay ugu imid ayaneejii ku afalmariin hara ugu tilin ayaneejii ku afalmariin doona almuftari in tabanuhuma ta idaylkay wal ladina ardaasa amilul sayyi'at huma yalsamaye shirkiya kufr ya galima galay sumaka gadal tabu ايبا اوغا نغضا اوغا توبت كيناي اوه امنوا ايمان دابا اوغا ايبا ديبو رميي اينا ربكا ربكا من بعدها اوغا داكا كذال لغفور على دافد فدنو فعيم نحاريس ولما قرتي سكت الغضب عرضي جكتي هن موسى, موسى ايو اخذ موسى قادي على الوح وحيال خيبو قادي وفي نسختها وحيالك وحاكو قرنا هدن هنون باكو قرنا ورحمة حاريس باكو قرنا للذين ضد اي او هم هم في ربهم الله لربهم ربهم درتي يرهبون اللعب سنائي فاختار موسى نبي موسى ووحو قومه شرق قدس سبعينة دواتا شجولا رقي على لميقاتنا انك ميقات وقتك انك دراتي اي فلما قرتي اخددهم قباتي الرجفة قريرتي ايو قال يري موسى ربي يا ربي اني قال ربك يو يوشي تعدادون دي أهلكتهم ودلاق لهي من قبل هذا كهر ودبك هذا يعابده با حلا قوضوا مناسبة حدا لكن ميشنا دايه ما تفكين لك, لك قري سبان حركي باي باي باي مادين وإيايا أنه رديه هلاق لهي بأتهلكنا حدا الموحده بنو هلاقي بما وحقه فعلا سميهي أشفاء الدوبلالياب من أنك مذا قنع لي أرداسكري نجد أن تنجد الأوباب بيسي إن هي ما هي هذا الكنحن اللي يريبه ما إلا فتنتك ويجرد إختبار ذلك الله أكاتب وذلك هو وعدون دين هنونسي وعدون دين اللومسي تضيلوا وعدون دين يحفرنا هذا من روحات تشاو إن أدلمسه دونت وكذي هو وعد هنونسه من روحات تشاو إن أده هنونسه دونت وحولونا يعان تذيكو جيرتا أنت هذاك يا باركك يا سيد سيتكنك نعم مولاي نهجم من عيايا أغفر لنا إلى هو حن كف كل شيء إذا يك نودع برحمنا اللون حريزو فأنت خير الغافرين أنت واحد أفتى اللو خير بدن يا هذاك والله علّم